Book 2 Jetzt 76 76 Bir şeyler sebep 2 İbdâ'u'l-esbâb 2 İbdâ'u'l-esbâb 2 Neden gelmedin? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ أستيدم. كنت مريضاً كنت مريضاً أصطأ olduğum için gelmedim أنا لم آتي لأني كنت مريضاً أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أو نيچين لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ يورجندو كانت تعبانا. كانت تعبانا. أو يورجونولدو يشنجالمدي هي لم تأتي لأنها كانت تعبانا. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانا. أنيتن قال مدي. لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ أنن جن لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. أو جن لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي. لأنه لم يكن عنده رغبة نيچين gelmediniz لماذا لم تأتوا لماذا لم تأتوا عربامز أعریزalı سيارتنا معطلة سيارتنا متعطلة عربامز أعریزalı olduğu için gelmedik لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. insanlar niçin gelmediler؟ لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ onlar treni kaçırdılar. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. تيرينى كاشيردıkları اِچين gelmediler لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم نيچين gelmedin لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتِ gelmeme iznin yoktu لم يسمح, لي. لم يسمح لي. gelmeme izin olmadığı için gelmedim Lam ati lenni lem yusmah li لم آتي لأني, لم يسمح لي. لم أأتي, لأني لم يسمح لي.